Ah uh -huh.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 أبَدت أنت شلا بقيد الإيمان سترفع قربانها للسماء مخضابة بوسام الخلود مخضابة بوسام الخلود أخي هل تراك سمت الكفاح وألقيت عنك هلك الصلاح فمن للضحايا يواس الجراح ويرفع راياتها من جديد ويرفع راياتها من جديد أخي اليوم مصلب المراس أدك صخور الجبال الرواسي غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد سأثم أرلك لرب ودين وأمضي على صنّتي في يقين، فإما إلى النصر فوق الأناام وإما إلى الله في الخالدين وإما إلى الله في الخالدين. أخي إنني ما سئمت الكفاح.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 بالسنة والشروق فإن عافني السوق أو عاقني فإنني أمين لعهد الوثيق فإنني أمين لعهد الوثيق أخيراً ضلا تنسفت للوراء طريقك قد خضبت هدماء ولا تلتفت هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء ولا تتطل لغير السماء فلسنا بطير مهيض الجناح ولن نستذل ولن نستباح وإني لأسماع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح قويا ينادي الكفاح الكفاح أخي إن ضرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشور فأوقد لهم من عفاة الشموع وسيروا بها نحو مجد تلد وسيروا بها نحو مجد تلد أخي إن متن الق أحبابنا فرضت ربي أعدت لنا وأضيارها رفرفت حولنا. فطوبى لنا في ديار الخلون فطوبى في ديار الخلول اخي انت حر وراء السدود اخي انت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يطير ككيد العبيد ها ها ها ها ها